وَلَا تِلْكَ تُوَعِدُهُنَّ شَرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّوفًى وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ فاحذروا وعلموا ان الله غفور حنين لا جناح عليكم ان طلقتم نساء ما لم تمسسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعهن على ال قدروا وعلى المقفر قدروا متى بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم إلا أن قُنْدَتُ نِكَاحٍ وَأَنْتَ فُؤَاقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنْشُرْ صَدَاً بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ